بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسي سينات الرأسير رسولك السدي بقيس قم رسول ربي دبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قم بقيس بقيسون ودعسان حليمة السعدياء برجرا تهي جبريل عليه السلام قفة Kumma isani vakaisi, kalbi isani kumkeissa vasi, vihansamzamaa sin, ikä, wanguratti takakeissa vasi, drbi, dimrin alaihi sallam, kumma isani juududuvan, khatamun nubuwan istmettansa dradim, khatamun nubuwan tuni, budin isida. وانك في لهندريتي جبريل ارجع اتماد تنسبوده شيطان لمو كرافتن ارغتو يدين رسول ربي سنابودا كيفه موتهن ديكه كي اساني تي في وديكه كي اساني كيف سكل لي خاتم النبوه دچون شابا ديدو با اساني قرا جهكو تي اسانتي فقد إن إيساء يقابل إن إيساء هكذا كله جو. جابر بن سمرا ربي سرى هجالة أكي جلو. رسول ربي أرقى ويددوب إيساني تين قاتم النبوان قيتمتن فميجر فقد إن إيساء هكذا كله جو. رسول ربي ودكنا قرح على إيساني آمنا دي إرغا وقّا لما قوتاني بودها الحليمة السعادية برد آر موحي برد راني بودة فانا هاتي إساني اللي ندووتي هالا أمري الرسول ربي وقّا جهكي السجرون إرغا هاتي الرادوتي أكاكيو إساني التوقفت كابي عبد المطلب كجرم عبد المطلب اللي إرغا إسان وقّا سداتيكهاني ندوي أبيرا إساني التوفيسي كابي أبو طالب كجرم أبان علي رسول ربي صلى الله عليه وسلم جريني إساني كيستتي على جول لما كبني رئيتي سنيجرا دول قريش دولتو لك نجران فاكيني عفاق فك دول فجاري فا قبايا قريش والقيتاتين والإكاكتتو تأكا حلف الفضول جرملي لك نجران دلدلا في اللي ديمني جران هورو كديجا فولاني قبر إثي ميسرا كجد موجه شام ديما خديجة بنت خوي لد رسول ربي صلى الله عليه وسلم فورني إلمان الرأرغة داف خديجة فورا وقاء إثاني ديك دميشا خديجة أمرين إثي وقاء هرثم رسول ربي إلمان خديجة الرأرغة نيجرا إلمان سنين قاسمي زينب رقيا قم <تصفيق> كلثوم فاطمه في عبد الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم غاب وغاس الدمي شان غين كعبه قريش وجيز اجارا قريش حجر الاسود انكهرت والابدجن رسول ربي وفي كاهني قريش ارالزن رسول ربي ربي لسانه ثيفته وان ببدو ور ولالت تهجترا تكا تابث السجون تكا فرشوند تقاوم بدو الحجن رسول صلى الله عليه وسلم رسول ربي مكة كهن ستي اغاد ببتشون بيكامن اماناك اباتشون بيكامن رحيمة متنبتشون بيكامن اخلاقا غاري جدا مخوندا اباتشونام بيكامن رسول صلى الله عليه وسلم ارقا ايسان وقعه افتمقه هني وحي الرسول رتب او جلقبه اتچدورا امو رسول ربي اكمتي وانت وحي فقات مناما گگاري ارگنجچو دتسينا درسيته نرتبرنا وانتوني درسيته نرآ ترابرني واحد سنت کے رسول ربي يتاما تاني گدچو رسول ربي نما بوتا إجارة قريش قعبة إجارة رسول وجل إجارة عمر إساني وقادي قد ميشنتي خديجة وقادي قد ميشنتي خديجة وقادي قد ميشنتي قعبة إجارة ربي إسان تيسو إلمان إساني إسان خديجة رأى عرقة قاسمي زينبا رقية أمي قلتون فاطمة الله جنة برني جرة درسي تينة الافترصتها قولت لي بنتي Nagaarab bichet sujirata.